A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis-samawati wama fil-ardi wahuwal-'azizul-hakim.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 وَقَالَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ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 وَإِن قُوتِلتُم لَنَصرًاَّكُمْ وَلهَّهُ يَشَدُ إهُ لَذبون لإنْ أُخْرِجُ لَا يَخْجونَ مَاهُم وَل إ قُوتِلُوا لَا يَصرونَهُم وَلإِ صَرُوهم لاوَلَّّ الأدْبَارَثَُّ لا يصَرون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 فَحَسِبُوهُمْ جَميعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون